عن عمران ابن طفين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بحجر رواه الضخار ومسلم وفيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العجراء في خدرها فإذا رأى شيئا يفره عرفناه في وجهه وفي الصحيح عزم صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي تطنع ما فيه قال الجنين رحمه الله الحياة رؤية الآلام ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة فهم الحياة وحقيقته كل يبعث على صرف القبائح ويمنع من التسيط في حق صاحب الحق وقال السري التقضي إن الحياء والإنس يطرقان القلب فإن وجد فيه الزبز والوراء وإلا رحلة وآخر قال فالله إني لا أستحي أن ينظر الله في قلبي وفيه أحد فيه وقال الفضيل بن عيار خمس من علامات الخطوة قصوة القلب وجمود العين وقلة الحياة والرغبة في الدنيا وطول الأمن وقال يحيى بن معاذ لن استحيى من الله مطيعا استحى الله منه والغمدن وقال ابن القيم من لا فيه فليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورته مظاهرة كما أنه ليس معه من الخير شيء وقال الأن أسعود من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله قيل لابن عبد العزيز عمر إذا ذهب الحياة ذهب نصف الدين قال لا إذا ذهب الحياة ذهب الدين كله إن كان الحياة حياة جميل الرجال فصفت المرأة أجمل وأزيلها والله إذا فقدت المرأة حياءها والله لباطن الأرض قدر لها من ظاهرها قال الساعد إذا لم تخش عاقبة الميال ولم تستحي تطمع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياة يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء اسمعي كيف تظهر سيدة رساء العالمين فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم مثلا للعساة والحياة كما ينبغي أن يكون اسمعيها وهي تقول وتحاور أسماء بنت عميد يا أسماء إني لأفتحي أن أخرج غدا على الرجال من خلال هذا النعش بسمي كانت المعوش عبارة عن خسبة المصفحة يوضع عليها الميز ثم يطرح عليه السوق فيصف حجم الجسم خفيت صاطمة رضي الله عنها إذا هي ما فت أن تشمل على مثل هذا في فيكون ذلك خدشا لحيائها وحسمتها قالت أسماء أولا نصنع لك شيئا رأيته في الحبشة فصنعت لها النعش المغطى من جوانده بما يشبه خندر ثم طرحت عليه ثوبا فكان لا يقبل جسم فلما رأت صاطمة فرحت به وقالت لأسماء ما أحسن هذا وأجمله سفرت الله كما تترقيني قال عبد البر هي أول من ضدت ينعشها في الإسلام على تلك الفترة أرأيت أيةها الغالية وسمعتي كيف تحمل المؤمنة هم حيائها وعفافها وحجابها حتى بعد مماتها ما تريد أن تعيش أسيطا وتموت أسيطا وتشكر إلى الله وهي حظيطا إن الحياة والحجاب عند المؤمنة قضية لا تحكم للنقاش وهم لا يأبر المصاومة إنه طاعة لله واستجابة لأواغر الله وانقياد لحكمة الله إنه الصغر الذي تتحصل به المسلمة فلا تتصرب من خلاله قبيلة وساحشة إلى المجتمع ولا تستباح محظمات ولا تدنى الأعراض إنه عنوان صلاح المرأة ودليل الاعتجابها بذينها وشعارها الذي ترقعه في وجه أعدائها وكل من يخالفها اسمعي إلى التي قالت لست من تأثر الحليج في باحة تكنوا بقلائب القرآن وحجاب الإسلام فوق جبيني هو عندي أذهب من جاني لست أبغي من الحياة قصورا فقصور إخاردات الجنان انظري إلى الواقع من خولك أخير كيف تتفلت النتاع من حيائهم وحجابهم كيف يقولنا أن الحياة والحجاب تخلق ورجعية وتقييد للحذية ولكن صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين قال بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا فطوب للغرباء قال سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهم من جلابهم أيها الغالية هم لأخبار من أخبارهم وقفف من قففهم كما استطعنا أنت أيضا تستطيعين أنت أيضا تستطيعين فلو كان النساء كما ذكرنا النساء على رجال وما التأنيتم بإسم الشمس عيب وما التذكر صخر لانفلال اسمعي هذه الجسارة نضرب العالم العالمين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين, والمؤمنين والمؤمنات والقانسين والقانسات والصادقين والصادقات والخابرين والصابرات والقاطعين والقاشعات والمتفضقين والمتفضقات والقائمين والصاكمات والحافظين السروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعدَّ الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً اسمعي هذه الاشتارة لذكور رب العالمين عن أبي صرايرت رضي الله عنه صالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت كهرها وحصمت خرجها وأطاعت زوجها قيل لها كل الجنة من أي أبواب الجنة جئت رواه الخمسة والمحجان إن كنا قد استطعنا فأنت أيضا تستطيعي المنبع واحد والمصدر واحد والطريق واحد إلا يختلف الناس باختلاق الهمم أرجل في الطرأ ورؤوس في الترجل اقرأ التاريخ فإن في التاريخ حبر ظل قوم لم يعرف الخبر استعيني بالخبر والصلاة لا تحزني بتلك الحالتين ولا تقرني بكونك الحالتين أما قال رب في من العباد يلحقه أما قال ربك في الجنة علا وما أكثر الناس ولا حرص لهم مني أما قال سبحانه وإن تطع أجفر من في الأرض تضلس عن سبيب الله أما قال قل لا يسوي الخبيث والقيه ولو أعجبت تسرق الخبيث فليكن شعارك فالتعاون على الزر والتقوى والسنافع على الإسم والعدوان فدد الله خطاتي وحفظك في دينك ودنياك وجعلك ذخرا وحثنا للإسلام والمسلمين